للكافرين ليس له دافع من الله ذو المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره في يوم كان مقداره 50 الف سنه فاصبر صبرا جميلا انهم يرونه وَبَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمَهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَا وَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ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 والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم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 ك في جنة مكرمون، فما للذين كفروا قبلك مهتيعين عن اليمين وعن الشمال عزين. أي طمع كل أمر إِنْ مِنْهُمْ أَيُدَخَلَ جَنَّةً نَعِيمَةً كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِن